Ja w tobie يوهر في الدرقين من يوم حياله غاني شد ليهو شكا عشان هو حال اللي شفاش بيبو وزن وصفا وشبال وعدلو وحفا طامن مهما كاي شاهد وجه الجبور I <laughs> got